وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج يا ايها الناس ان كان لديكم شك في قدرتنا على بعثكم بعد الموت فتاملوا في خلقكم فقد خلقنا اباكم ادم من تراب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 تضرب الملائكه بها رؤوسهم كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما حاولوا الخروج من النار من شده ما يلاقونه فيها من الكرب ردوا اليها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار المحرق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 وارشدهم الله في الحياة الدنيا إلى طيب الأقوال كشهادة ألا لا إله إلا الله والتكبير والتحميد وارشدهم إلى طريق الإسلام المحمود إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس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 ان الله لقوي عزيز الذين اخرجهم الكفار من ديارهم ظلما لا لجرم ارتكبوه الا انهم قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره ولولا ما شرعه الله للانبياء وللمؤمنين من قتال اعدائهم لاعتدوا على مواطن العباده فهدموا صوامع الرهبان وكنائس النصارى ومعابد اليهود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 واعطوا زكاه أموالهم وأمروا بما أمر به الشرع ونهوا عما نهى عنه ولله وحده مرجع الأمور في الثواب عليها والعقاب وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وإن يكذبك أيها الرسول قومك فاصبر فلست أول من كذبه قومه من الرسل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 فَكَأيِّ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئرٍ وَعَطَلَتِ وَقَصْرٍ مَشِيدٌ فَمَا أَكْثَرُ الْقُرَى الَّتِي أَهْلَكْنَا هَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ بِكُفْرِهَا بِعَذَابٍ مُسْتَأْصِلٍ فديارها مهدمه خاليه من سكانها وما اكثر الابار الخاليه من ورادها لهلاكهم وما أكثر القصور العالية المزخرفه التي لم تحصن ساكنيها من العذاب افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها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 إن الله لطيف خبير الم تر أيها الرسول أن الله أنزل من السماء مطرا فتصبح الأرض بعد نزول المطر عليها خضراء بما أنبتتهم النبات إن الله لطيف بعباده حيث أنزل لهم المطر وأنبت لهم الأرض خبير بمصالحهم لا يخفى عليه شيء منها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 قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير وإذا تقرأ عليهم آيتنا في القرآن واضحات تعرف في وجوه الذين كفروا بالله إن مِنْ من عبثهم عند سماعهم لها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 إن الله لقوي وبقوته وقدرته خلق السماوات والأرض ومن فيهما عزيز لا يغالبه أحد بخلاف أصنام المشركين فهي ضعيفة دليلة لا تخلق شيئا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس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 يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم اركعوا وسجدوا في صلاتكم لله وحده وافعلوا الخير من صدقة وصلة وغير ذلك رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوب